ve Lhul Kibriyya'ul ve Ar, Hakim. Bismillahi تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنْ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى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 إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أظل مِن يدعو من دون الله من لا يستجيب له la yawmil kıyameti ve hum du'a